اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنها ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخوانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكامل سر الأسرار وسر الوجود المحمود عبد الله العاشر العاقل التقي الكريم النجم الفاقي الصادع أول الآخر صلاة تنفس بها عني كربتي وتنمس بها وعشتي وتقوم بها رسال في العياتي عند الممات وبعد الممات وتقوي بها يقينا جناني متم نحني بها عزنا وتجعلني بها من عبادك الذين إلى مرؤوبي مرؤو كرامات ومن الذين إذا خاطبهم جاهب وقار سلامات اللهم إني أعوذ بك من الدليل إلى إليك ومن البلاة ومن قرين السوء صاحب الغفلة ومن السوء الصانع والجوع مشي الداعي وأسلك الكفافا فيما أوريتني والعفاف عما نحيتني عنه وطحيج هارجي برحمتك وعفك يا رحيم يا عفور يا غفور يا غني أسألك الغناء بك وأسألك التقوى والاستقامة كما أرطنيت ابنك أتى الغني وان الفقير فرحمه يا رحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلِي على سيدنا محمد النبي الذي جعلت رأسه من الدهر وسمعه من الطاعة وحاجبه من التفكر وعينه من النور وعنفه من الزهد وقام وفهمه من الحكمة وأسننه من اللؤلؤ ولسانه من الصدق إحيته من الرضا وعنقه من التواضع وصدره من الحياة ويده من السخاوة وبطنه من القناعة وقلبه من الخلاص وريئته من السكينة وكبده من الحنانة وبشرته من العزمة وفاخده من البرع وقدمه من الاستقامة اللهم صل عليه وعلى آه بيته الطيبين الطائبين وصليم تسليما الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي صفاته عالية كاملة صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي ذاته بكل حسن بل خير شاملة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان في الكيون عظيما فخما صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد الذي كان في القلوب معظما فحمد الله مصلي وسلم على سيدنا محمد الذي هو عظيم هامتي وصل وسلم على سيدنا محمد الذي هو اعتدل للقامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو ازهار الهني ليس بالادهم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ليس بالمقاح ولا بل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو رجل الشاعر الصلاة وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو بديع المنظر بل مخبار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي سدل شعره وفراق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان شعره ليس بال ليس بالسبيط بصلي بسلا ملا سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي كان شاعر له سبل جاعت القاضي الله بصل بسلا ملا سيدنا محمد الذي كان عظيم الجمتي إلى شمل اذنيه وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد الذي كان شعره ياضيب الى من يبيه وصلي وسلم على سيدنا محمد الذي كان شعره فرق البفرة ودون اللئمة صلى وسلم على سيدنا محمد الذي دخل مكة وله أربعة غدا قراء متممة الله صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أشكال العين أب العجل صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو أب خال البولات أدعجل اللهم صل وسلم على سيدنا محمدٍ الذي هو أساطي عبلاً رهيباً وصل وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ الذي هو عهد أشفاراً الله صل وسلم على سيدنا محمدٍ الذي هو سهل خادياً وصل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ربعة القد الله صلى أسمي على سيدنا محمد الذي هو مشريء الوجنة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو مكين المكناتي الله صلى أسمي على سيدنا محمد الذي هو الواسع الجبيين وصلّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو بعق obey اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أزكى الحواج من غير قال بينهما رقيض يدره الغضب إذا ترى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تطهير بها من كل أفساخ الظاهرة وغاتنا وتعارين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو طالق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 Yeah. Mm -hmm.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 صلى وسلم على سيدنا محمد الذي هو تحقيق المسربة صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي هو حسن ارنا ات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو انبار التجرد صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي هو باب لكل ما نريد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو واسع المغات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا الذي بلغنا ما بين اللبته مسرته اللهم على سيدنا محمد الذي هو واسع الصدر على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما بين المنكبين اللهم صل على سيدنا صلى وسلم و على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي هو سند الرعاية اللهم صل وسلم و على سيدنا محمد الذي هو كشف محنتي صل وسلم و على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان جبريل يأتيه احيانا في صورته دعيته اللهم صل وسلم و على سيدنا محمد الذي هو الله وعن العظام صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي سبح في كفه الطعام الله صلي وسلم على سيدنا محمد الذي يزور الاطراف صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد الذي كان من اول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو مسيح الصادري، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو عالِ القادر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو السواح الباطر الصادري، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو من الشمس والأرضي. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاته تجعلنا بها من المحفوظين في السج والجح. الله وصلي وسلم على سيدنا محمد الذي هو مفاجئ الأسران. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو شام الإحسان. الله وصلي وسلم على سيدنا محمد الذي هو عارف الثديان. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو أشعر الذرات. اللهم صل وسلم على محمد الذي وجه فيه الشاشي، صل وسلم محمد ولا أرسل من محمد الذي كان يبيت الجافي في جنبه عن الفراش، كان يبيت جافي في جنبه عن الفراش. Allahü Masalim, Salim, Allah sizi ina, Muhammedini, Ledi, O كل daribul lahmi, mutmasi kul medeni. V Salim, Salim, Allah sizi ina, Muhammedu, Ala al sizi ina, Muhammedini, Ledi, lan durakatu, ajemal minhu, ve ahsanu. Allahü Masalim, Salim, أصابي صلوا سلم على سيدنا محمد الذي هو الشريف فلقاتل ونسلبي الله مصلي وسلم على سيدنا محمد الذي هو طويل زندائين وصلوا سلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي هو راح صاحته ولتين الله مصلي وسلم على سيدنا محمد الذي هو أحسن الناس نقاط صلوا سلم على محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي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 صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو الشافي الكفين بلغت اليمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي هو قم صان الاخرين صيني يا صيني اللهم وسلم على سيدنا محمد الذي هو مسيح القدامين جنب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي إذا زال زال تقلقا ويخطو تكفؤا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو صاحب الخلق المهذب صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان اذا مشارك انما ينحط من سبب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان يمشي حبلا ومشيه ذريعا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان اذا التفتل, التفت التفت جهيعا اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد الذي كان أكل الكلام وصلى وسلم على سيدنا محمد الذي كان يشوق أصحابه ويبدأه من لقيه بالسلام وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدخلنا بها مع السابقين دارك الدار السلام الله وصلي وسلم على سيدنا محمد من عبودي انتهامتي وصلي وسلم على الموصوفين كرامتي وصلي وسلم على الشفيع في القيامة وصلي وسلم على الآمين المعرور في الاستقامة وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدخلنا بها دار مقامتي الله وصلي وسلم على سيدنا محمد السراج المبين صل وسلم و محمد الهادي الفقير صل وسلم و محمد الجليل العظيم الكثير صل وسلم على من شركاي ناعي صل على امن الشقه له القمر منير صل وسلم سيدنا محمد الذي نبع من, من اصاغي الماء صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تقينا بها من عذاب السعير الله <سلام> و صلى على سيدنا محمد اكرم الكراماء يا والدك صلى وسلم على اشرف الانبياء والطرق رشادك صلى <سلام> على ساجي اقطارك وبلادك ve sallimu sallimu ala a'id-i insani ala mahr-i cemalike ve ala mağden is'adike ve ala seyyidina Muhammedin ala alihi sallatan te-ja'lma min a-khassi ibadike Allahü ala seyyidina Muhammedin ala Muhammedin اللهم صل وسلم محمد وعلى اله صلاه تنا بها على سيدنا محمد وعلى اله كما لا على سيدنا محمد وعلى اله على محمد اللهم صل على محمد نعتك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على Allah mucit ala Muhammedin aatki ve rasulü kibr sil ala müminin ala müminat ve müslinin ve müslinat Allah mucit ala siddin Muhammedin niftahi falahi Allah ala الله مصلي على محمد أروسي محابتي الله مصلي على سيدنا محمد الذي شرف الله ذكره وأحبه الله مصلي على سيدنا محمد خلاصت إيبادك الله مصلي على سيدنا محمد مظهر مرادك الله مصلي على سيدنا محمد شلالات عبديك الله مصلي �ال على سيدنا محمد نوحات أصفيائك الله مصلي مصلي ما لا سيد لها محمد طف اتقياك اللهم صل على سيدنا محمد الكرامه اوليائك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاه تنجي بها الحقيقه احبابك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النحته القصي وسلم على فخر تهنيي اي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعل بها اهل الرشاد دار اهل الغيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحسن الحسيني اللهم صل وسلم على القوي المتين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعل بها اهل القرآن الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جمال الكناني صل وسلم على جدي الحسنين الاحسنين صل وسلم على سيدنا محمد ve ala alihi salatana تحفرنا biha min kulli şeyhin ve rayhin Allahüme sallim ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi salatana تُعيدuna biha minal reda Allahüme sallim ala seyyidina Muhammedin illeti el ke Article Ve salim salim ala bahçetildari Ve salim ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi salatana تُعيدuna biha minal kebi vel meyin Allahüme ve sellim ala seyyidina Muhammedin iftiahil ulu ala صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاته تعيدنا بحنا بلا الله صلّى وسلم على سيدنا محمد إنسان كل إنسان صلّى وسلم على ماضي الأمام صلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاته تلو فينا في كل آن آل. الله صلّى وسلم على سيدنا محمد راكب الراس الأمام صلّى وسلم على جميع النواز الأكمل صلى وسلم على مجمع النوال الأكمل، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجمع بها من أحب بكال كلب الله، وصلى وسلم على سيدنا محمد أفضل الطيبين، وصلى وسلم على أشراف الأكلين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجمعنا بها من الشاكرين، الله وصلى وسلم على سيدنا محمد المظهر الحكيم. رائقة، وصل وسلم على عين الرحمة الساقطة، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسبينا بها قوله الرائقة، الله وصل على محمد النبي الأمية. Allahumma salli ala Muhammedin abi kaa ve asuli kaa Allahum salli ala Muhammed kaa mertala anfaliyi alahe Allahum salli ala Muhammed kaa maa hu ahlu Allahum salli ala Muhammed kaa maa tuhidu uthar daleh salli ala ruhi Muhammedin fil arwahin sallallahu salli ala jesi Muhammedin fil asadi Allah mucalli sallallahu Allah Allah mucalli aile mahalli Allah Allah mucalli aile Allah mucalli Allah mahalli mahdi. اللهم صل على مفره فسالتك اللهم صل على مظهر بركاتك اللهم صل على مطين خيراتك اللهم صل على جزيل احسالك اللهم صل على حماية دينك اللهم صل على سر تكبينك Allahümme salli ala mustahî şeriatike Allahümme salli ala miftaî haqiqatike Allahümme salli ala nuri'ttabami Allahümme salli ala mustahî alzalami Allahümme salli ala ve ala alihi ve ashabihi ve sellim teslima salatem daimeten i'deva min melikil annami Allahümme ve sellim Muhammedin ecallin nasi qadra Allahümme ve sellim Muhammedin الله مصلي على أفضل الناس أحسن الله مصلي على أسنأ الناس وعدة الله مصلي على احسن الناس خيرا الله مصلي على أجمل الناس صبره الله مصلي على أكثر العرب ليلى الله مصلي على أكثر العرب طوله الله مصلي على أعلم من تكلم الصوابي الله مصلي على أطني من ودي الحكمة وفصل الخطأي الله مصلي على أشرف من ضافة وسعى اللهم صل على آل جاهي من وقف بعفاته ودعا اللهم صل على أعلى الأرس مقاله اللهم صل على أحلم أرس كلامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تجعل بها من الذين إذا خاطبوا من جاهلون قالوا السلامة اللهم صل على أكثر الأنبياء رفتا اللهم صل على أكثر الأنبياء وفده اللهم صل على أفسح الأنبياء سأل اللهم صل على أول فهل الأنبياء إحسان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تزيدنا بها فيك إقال اللهم صل على من روحه إخوان الأرواح من على من هو إمام الأنبياء على من هو إمام أهل جنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على إمام أهل ناجيته اللهم صل على إمام أهل الرتب العالية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم صلاة تجعل النفوس إلى بطائك راضية اللهم صل على امام اهل حضرة الله اللهم صل على امام جنود الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم صلاة تجعلها عبيد ذات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الأقايد اللهم صل على صاحب المشاهدين اللهم صل على صاحب المساجد اللهم صل على صاحب الشوايد اللهم صل على صاحب الدلاء اللهم صل على صاحب الطايل اللهم صل على صاحب المسائل اللهم صل على المؤتي لكل سائل اللهم صل على لباي الله صلى على سعيد مناقب الله صلى على صاحب بتبت حاض الله صلى على سعيد إطحيتي والأضح الله صلى على سعيد نبوسي الله صلى على سعيد محبتك وفوزي الله على سعيد فضيلتي الله صلى على سعيد الرتبة الله صلى على سعيد أجدتي والقوة الله صلى على سعيدي أكانتي والخطوة الله صلى على سعيد حظي أو اللهم صل على سعيد وجه أمّه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلامة تغفرنا بهذي أتقابله العطاء وبيت كلام أولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمِل بلي بصلة وصل وسلم على سيدنا محمد الله علّه يساق في المسجد والقبلة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلّى تغفرنا بهذي الغفلة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد امم يا داعي الناس lieber zarthi وصلي وسلم على سيدنا محمد بالله عن الوصق الارضي وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه التسبيح بها من حوضي الله صلى وسلم على سيدنا محمد والاله بالاستبراء الى بول وصلي وسلم على سيدنا محمد بالله عن الاستواء وصلي وسلم على سيدنا ياه في علم القلب والصلّي والسلام على سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها من الشدة وها من الله صلّي على سيدنا محمد الأنّي عزاز الدين والصلّي والسلام على سيدنا محمد عن الاستمجاب اليمين والصلّي والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سلا تجعلنا بها من أهل القرآن <سؤال> الله صلّي على سيدنا محمد الأنّي بأداء الخمسي من المغالم وصل وسلم على سيدنا محمد الله عن البول في ما الدائم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة نجعلنا بها من هو عن قيدك الصائم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمن بالصيام بСינה وصل وسلم على سيدنا محمد الله عن طاعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه نحوز بها نالطاعت كل نفيس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اشبر الصلاه خاصص بها صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اوفر من صلاه اكرمته بها صل وسلم على سيدنا محمد. على صلات تجعل بها البُرُنُوها والبَهَى وأجمل صلوات الله على أجمل خلق الله وأجمل صلوات الله على أجمل خلق الله وأسبق صلوات الله على أتم خلق الله وأظهر صلوات الله على أظهر خلق الله الله صلى على سيدنا محمد أحب خلقه لله وصلي وسأله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلنا بها من إلى الله وأعظم شلوات الله على أفخم خلق الله وأزكى صلوات الله على أعلى خلق الله الله وصل على سيدنا محمد سيد أصفيه الله وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلنا بها من أحباء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وازواجه وذريته عدد ما في علم اتصلت اليوم ذواب جلكك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كماله وكما يليق بكماله اللهم صل على سيدنا محمد وعدد ما في علم الله صلاه دائمه دوامه كل لا يا الله صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل ذره ألف في كارة اللهم صل على زيبنا محمد وعلى آله عدده يعمل الله الكريم وإفضاله اللهم صل على زيبنا محمد عدده قدر المائ الله صل على عدد ما يبلجون من الماء الله صلى على سيدنا محمد عدد ما في الأرض والسماء وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله الله صلى وسلم على سيدنا محمد العدد الثراء وصل وسلم على سيدنا محمد عدد البراء والبراء وصل وسلم على سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما وكاين إلى يوم يبعثون وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحضننا بها في الحركة وسبعون الله وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عادد أفراد الملائكة ومجابيعها وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد أشكالها ومواطعها اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عددا اهل جندتي ومراتي عيها اصلي على سيدنا محمد عددا اهل النار ومقاميها واصل وسلم على سيدنا محمد آله على سيدنا محمد اله عددا مياه بماذاعيها اصلي محمد محمد تقينا بها شر الدنيا وبصاريها الله صل وسلم واسيدنا محمد وعلى آله عدد رض من مجالس وصل وسلم واسيدنا محمد وعلى آله عدد كل واق في مجالس وصل وسلم واسيدنا محمد وعلى آله عدد كل ضاحك وعابس وصل وسلم واسيدنا محمد وعلى آله عدد كل عارم وعابس وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تلبسنا من الكرامة وعنطاء أفقار الملابس الله صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عددا المحوش والهوامي صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد السحاب والهوام صلّ وسلم وآل على, وآل على سيدنا محمد وعلى آله عدد الصلاة والصيام وصلّ وسلم وآل على سيدنا محمد وعلى آله عدد صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الخواص والأعوام وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تختل لنا بحسن ختام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما حتى تلف وصلي على سيدنا محمد وعلى آله ما حرا مشتاق إلى التلاقي وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل صلاة دائمة من دوام الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما حمدك لحاء من دون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. ما ذكرك ذاكن الله نسأل على محمد وعلى آل محمد ما ضفر عليك الغافلون الله نصلب وسلب على سيدنا محمد وعلى آله ما أطاعت الشمس وصلب وسلب على سيدنا محمد وعلى آله ما سُنِيتي الخمسة وصلب وسلب على سيدنا محمد ما علمت الملمسات من نسي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من المساعدين للرمز الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ذر وصلي وسلم على, على, على, على, على سيدنا محمد وعلى اله ما وقب غاسق وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما امضى ظالم وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما ف وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما فاض ونعط وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة تجعل بها من, من هو لجمالك عاشق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ الفير الدوساب وقِباهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ النعيم وأبواه صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعمر آله وأصحابه اللهم صل وسلم على وعلى صلاة تملأ الغروفات الله صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ الفطى والطرقات وصلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ الطاقات والشرفات صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع أهوال والآفات الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع آفات الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمند درا والقصورا وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمند الخراب والمعمورة صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمند أفواه ميداني والحور وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تفكشف لنا به فتور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تفلو انهار الجنه والكثير صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تفلو النهر والبحر صلي وسلم على سيدنا صلي على آله صلاة تجري من عليك بجذبات الجبال أبهاري الله يصلب سلم على محمد من السماوات والأرض الله صل على محمد من السماوات والأرض ومن الأرش الله يصلب سلم على سيدنا محمد وعلى آلي من خزائرك الحبوبتي وصلب سلم على سيدنا محمد وعلى آلي من أسرارك الجبواتي صلب سلم على سيدنا على اله بالامضاهر البلاكوتي اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله من الجو الى ظهرت الهوتي اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله من المدن والبيوت اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصلي صلاه تجعل بها من اهل اللهوتي